انك صين حكايه الامجاد بدمي اصطير قصتي وجهادي ودني نصد قي عدتي وعتادي والشاش يالمهدار يروي باسما لناك صين حكاية الأمجاد طلع الصباح وساحتي مملؤة بالمعتدين وزمرة الأوغادي فرأيت مسجدنا يهدم جهرة ويقام دير حف بالعباد ورأيت أمنا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 أنا لا أليم ولا تهد عزيمتي بالقتل بالتعذيب بالإبعاد أنا مبدأي أن الهوان لغيرنا والعز لي ولأمتي وبلادي لا أستسيغ الذل أو أرد الردا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 أبغي الحياة جميلة وأود أن أحنو على أولادي يا أمة الإسلام ليلك حالك وصلاح دينك غاب في الألحاد يا أمة الإسلام طومي واثأري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 بالأمس أخرجني العدو وها أنا أطفي لضا كبدي أريح فؤادي